وربك الغفور ا ر ح م ه لو يواخرهم بما كسبوا نعم

وتلك القلى العزم لك

「わあ

But I'm not going t

「そこであなた

فلما َََّ ب َ ن َ الرحم َ جمع َ بينهما ن ت ي ع َ ح و ت َ م ا فتخلت َ و َ بي

فلما جاوته قال لفتاه

Oh, what if I knew?

وعلى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على ساره ما قصص

I'm not going to be able to do t h t

وعلى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على ثانيه ما قصص

私は私の思いを語り継いだことはないです。

o h a l l o l

私たちは今日の夜のことは

Oh, t h a t s just do yeah, it.

شركه الهدى <سؤال> للخدمات التقنيه

قتلو قال قتلت له ا ك ي ه بغير نفس ل ق د ر

تشيد اللقا ء قال <لع> أقسمت نفساً ذكيت

「そこまで」<音声>